كُم لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَقُومُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَأَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نُزُلَاتِكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّبَعْنَاكَ إِلَى هَذَا بِاللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ